الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على تفسير الميت وتكفينه ودفنه وسنتكلم اليوم إ ن شاء الله على ا ل ص ل ا ة عليه ص ل ا ة الميت لها أ ر ك ا ن وشروط ك ب ق ي ة الصلوات أ م ا أ ر ك ا ن ه ا ف س ب ع ة الركن ا ل أ و ل ا ل ن ي ة كسائر ا ل ل ص ووقت ا التي معنا ت مرت و ا ل ن ي ة في ا ل ص ل ا ة على الجنازه كوقتها في ب ق ي ة الصلوات فيجب أ ن تكون م ق ت ر ن ة بتكفيره ا ل إ ح ر ا م ويكفي فيها ن ي ة مطلق الفرض وليس من الضروري أ ن يكون ويصلي ق ر ض الكفايه ي ك ف أن يقول نويت ان اصلي ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة ولا يجب تعيين الميت كما هو الحال في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ما الإمام يجب تعيين الإمام. فلا يجب علي أ ن يقول نويت ان اصلي على الميت الفلاني فلو قال نويت ق ر ض الصلاه على الميت لكفى فان عين الميت سواء اكان الميت حاضرا أو غائبا في ص ل ا ة الغائب لأن أن أصلي نويتو قال على عبد الرحمن وصلى وبعد الصلاه تبين له أ ن الميت رجل آ خ ر هو ت ع ي د ب ط ر ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه نوى ا ل ص ل ا ة على عبد الرحمن وكان الميت سعيدا و أ م ا إ ذ اذا قال أصليًّع على نويتوا أن ه ل الرحمن م ي ت عبد قال نويت ان اصلي ل نويتوا أن أ على هذا الميت عبد الرحمن ثم بان له أ ن الميت ليس عبد الرحمن و إ ن م ا هو رجل آ خ ر قال ما يضر ل أ ن ه عين هذا الذي أ م ا م ه ي ر د ان ص ل ي عليه وكونه أ خ ط أ باسمه هذا ما يضر بخلاف السوره ة الأولى في السورة في يعين لم ذ الاولى ا م م ي ت و إ ن عين عبد الرحمن ا ذ ي ص ل عليه لم عبد ومعد لم الرحمن بينما الآن قال الميت وبعد ذلك لا يكن بينما يضره هذا كونه باسمه هذا بحظ أخطأ وان حضر موتى نوى الصلاه عليهم جميعا و إ ن لم يعرف عددهم فيقول نويت ان اصلي على هؤلاء الموتى دون ح ا ج ة لمعرفته بعددهم ولو أ ح ر م الامام ب ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة ثم حضرت ج ن ا ز ة أ خ ر ى وهم في ا ل ص ل ا ة تترك ا ل ج ن ا ز ة أ خ ر ى حتى ي خ ر غ من ا ل ج ن ا ز ة ا ل أ و ل ى ثم يصلي على ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه لن ينويها ولو كان في أ و ل تكبيره ولم يشرع في الاركان بعد ل أ ن ه ما نواه الركن الثاني من ا ل أ ر ك ا ن أ ن يكبر أ ر ب ع تكبيرات مع ت ك ب ي ر ا ت الاحرام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تكبيراته في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة كما رواه البخاري ومسلم و ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة ف إ ن خمس يعني كبر تكبيره ا خ ا م س ه عمدا ان كبر سهوا فقطعا هذا لا يضر وان كبر عمدا قال لم تبطل ص ل ا ة ه في الاصح لتبوسها في صحيح مسلم لكن ا ل أ ر ب ع ه اولى بتقرر ا ل أ م ر عليها من النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ولو خمس إ م ا م ه ا ل إ م ا م خمس قال ل ن يتابعه ل أ ن الاصل به أ ن يكبر أ ر ب ع تكبيرات فكونه خالف وكبر ا خ ا م س ه ما أ ت ا ب ع ه في هذه ا ل م خ ا ل ف ة سواء فعلها سهوا أ م فعلها عمدا مع حكمنا ب أ ن ه ان فعلها عمدا لا ت ب ط ل صلاته والمامون في هذه ا ل ح ا ل ة بالخيار كما مر معنا في أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قام الامام لخامسه قال إ م ا ان يسلم الماموم في هذه الحاله بعد ان ينوي المفارقه لان امامه شرع في التكبيره الخامسه وهو لا يريد متابعته عليها فاما ان يسلم بعد نيه المفارقه واما ان ينتظره حتى يفرغ من تكبيرته ومما يقوله بعدها ثم يسلم معه قال وهو اولى كما مر معنا في احسان الصلاه ايضا قلنا أ و ل م ن ن ي ة ا ل م ف ا ر ق من أجل م ت ا ب ى عدد ايا ل ر و ح ا ل أ و ل ا ل ن ي ة ا ل ر و ا لثاني أ ن ي ك ب ر أ ر ب ع تكبرا ت مع ت ك ب ر ة ا ح ر ا م ا ل ر و ا ل ث ا ل ث ا ل س ل ا م بعد التكبرا ت وسلام ا ل في ا ل ص ل ا ة على ا ل م ي ك ا ل س ل ا م في غيرها من ا ل ص ل ا ت و ي ت ب ت في التسليمات الاولى الى ج م ي ن ويلتفت في ا ل ت س ل ي م ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى اليسار كما يلتفت في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة و ا ل ت س ل ي م ة ا ل أ و ل ى ركن و ا ل ت س ل ي م ة ا ل ث ا ن ي ة س ن ة م ن د و ب ة و ر ك ن الرابع من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة على الميت ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ت غ ي ر ه ا من ا ل ص ل و ا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب و ا ل ص ل ا ة هنا ن ك ر ة وقعت في سياق النفي فتعم لا ص ل ا ة تعم كل سواء كانت صلاه سواء ك ا ن ت ص ل ا ة ج ن ا ز ة ام كانت ص ل ا ة من الصلوات الخمس وسواء ك ا ن ت ف ر ي ض ة ام كانت ن ا ف ل ة وسواء ك ا ن ت في الليل ام كانت في النهار ما تصح ا ل ص ل ا ة بدون ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة الكتاب ولما رواه البخاري ان عبد الله بن ع ب ا د ق ر أ بها في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة بالفاتحة في صلاة قرأ الجنازة في وقال لتعلموا انها س ن ة وفي ر و ا ي ة ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن ف ج ه ر بها وقال إ ن م ا جهرت بها لتعلم أ ن ه ا س ن ة ومحل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى وقبل ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وغيره هذا هو المكان ا ل أ و ل ى ان ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى وقبل ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ز ي ا د ة على ما قاله الرافعي قلت تجزئ ا ل ف ا ت ح ة بعد غير ا ل أ و ل ى والله أ ع ل م الإمام الرافع تكلم على أ ن مكان ا ل ف ا ت ح ة بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى وقبل ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة ولم يتكلم على ما إ ذ ا كانت ا ل ف ا ت ح ة تصح بعد ا ل ت ك ب ي ر ا ل ث ا ن ي ة او ا ل ث ا ل ث ة او ا ل ر ا ب ع ة الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت تجزئ ا ل ف ا ت ح ة بعد غير الاولى والله اعلم وقد جزم بهذا القول في المجموع وهو المعتمد في وهذا يشير الى ان الرافعي رحمه الله ذهب الى ان ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في غير الاولى ما تصح ظاهر كلامه أنه لم يتعرض ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة في غ ي ر الاولى قال مكانها بعد التكبيره ا ل أ و ل ى وقبل التكبيره الثانيه ر ا فيما وراء ذلك هل أم لا ظاهر كلامه هنا لم يتعرض ذلك لهذا هل تصلح تصلح لم تعالى استدرك عليه هذا فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير ا ل وظاهر ل والله أعلم ف هذا الكلام أ ن ه ز ي ا د ة من النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر إ ل ا أ ن المعروف عن الامام الرافعي رحمه الله ا الصلاه ي ر ا ف ع رجع ا خلاف رجحه على ي رحمه ا ل والخامس من الأركان الصلاة ل ه من ع رسول الله صلى الله عليه وسلم للاتباع اتباع النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ومحله اي محل التكفير بعد التكفيره الثانيه وقبل ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة وأقل الصلاة اللهم ص ا ا ة ل ل صل ي على محمد هذا أ ق ل ا ل ص ل ا ة ولا تجب ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل بل ت س م كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات و أ ك م ل ا ل ص ل ا ة أ ن يصلي الصلوات ا ل ا ب ر ا ه ي م ي ة اللهم صل ي على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما ب ا ر ك على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد هذا أ ك ب ر ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه و أ م ا السادس من ا ل أ ر ك ا ن فهو الدعاء للميت بخصوصه الميت الذي يصلي عليه قال لانه المقصود ا ل أ ع ظ م من ا ل ص ل ا ة وما قبله من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ومن ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ك ا ل م ق د م ا ت لان الناس اجتمعوا ل ل ص ل ا ة من ج ل ا يدعوا للميت وقد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه أ ب و داود وابن حبان وابن ماجه إ ذ ا صليتم على الميت ف أ خ ل ص و ا له الدعاء فلا يكفي أ ن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بل لا بد أ ن ي ق ص ف الدعاء هذا عليه الذي الميت يصنب ومحل الدعاء بعد التكبيره الثالثه وقبل ا ل ر ا ب ع ة ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف يعني يصحقه يدعو في التكبيرة ولا في التكبيرة الثانية فمحل التكبير التكبيرة التكبيرة بعد الرابعة ان ما فمحل الأولى ولا بلا خلاف بعد الثالثة وقبل الرابعة بخلاف الفاتحة وقبل هناك خلاف بين الفقهاء هل هو مقصوص بالتكبيره ا ل أ و ل ى أ م أ ن ه يصح في أ ي تكبيره من التكبيرات فيما لو لم ي ق ر أ ه في التكبيره الأولى بينا النووي قال أن و ب ج ب ي ن م الاولى ذعب غيره إ ى عدم ل ا بينما ا د ع الجميع ع ا اتفق ء ل أنه النووي ما يصحه إلا بعد الإمام المجموع إلا التكبيرة الثالثة قال يصحك في بعد وليس لتخصيص, لتخصيص الدعاء فيما بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة و ل ي لتخصيص س ذلك ل إ ا مجرد الاتباع اتباع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا يجب بعد ا ل ر ا ب ع ة لكنه ي ن د ر أ ن يدعو بعض الدعاء بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ر ا ب ع ة كما س ي أ ت ي معنا والركن السابع من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة على الميت القيام ان قدر علي كغيره من غير ص ل ا ة الجنازه من الصلوات ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال صل ي قائما ف إ ن لم تستطع ي فجالسا ف إ ن لم تستطع ي فعلى جنب وهذه ف ر ي ض ة وتلك فريضه ة إذا م معنى يشترك في معنى الفرض ولكنهما يختلفان ولكنهما تلك الفرض في على أن وهذه فرض على المجموع بحيث لو قام بها بعض الناس سقط عن الباقين ولكنه عندما يقوم بها يقال إ ن ه قام ب ف ر ي ض ة ولا يقال إ ن ه قام ب ن ا ف ل ة ويسن ي د ي ه في ان ل ت ك ب ي ي ر س له أن يرفع يديه حذو منكبيه ويسن له وضعها بعد كل تكبيره تحت صدره كغيرها من الصلوات ويسن ا ل إ س ر ا ر في ا ل ق ر ا ء ة ل ل ف ا ت ح ة ولو ليلا ولو كانت ا ل ص ل ا ة على الميت ليلا لقول أ ب ي ا م ا م ة سهل بن حنيف من ا ل س ن ة في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة أ ن يكبر ثم ي ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ي خ ر ص الدعاء للميت ويسلم رواه عبد الرزاق والنسائي بإثناء صحيح و ي ن د ب له التعوذ قبل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن ه س ن ة ل ل ق ر ا ء ة فالتحب هنا كالتامين عقب ا ل ف ا ت ح ة ويسر به قياسا على ك ا ئ ر الصلوات ما يجهر به و إ ذ ا كان لا يجهر ب ا ل ف ا ت ح ة فمن باب أ و ل ى انه لا يجهر بالتعوذ ولو قلنا بالفاتحة بأنه يجهر بالفاتحة ليلا على قول ضعيف مع ذلك يسر بالتعوذ ك ب ق ي ة الصلوات ولا يندب دعاء الافتتاح يندب ا ل ت ع و ذ ل أ ن من ه ا ب ا ا ل ل ك و ة وهو ا ل آ ن يريد أ ن يدفو ولكن لا يندب دعاء الافتتاح حتى لا يطيل ا ل ص ل ا ة على الميت لأننا نحن مأمورون بالإصراع مأمورون بدسمه والميت يكشع التفزق ولن ب ن ا ء ع ى ذلك م كرامة الميت الإقلاع في ف د نؤمر ه وإذا بدعاء الافتتاح في صلاه الميت ولا يسن أ ن يقرا الانسان س و ر ة ص غ ي ر ة بعد س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن ه لم يرد ولكي لا تصور الصلاه و أ م ا الدعاء ا ل م ت ح ب فهو الدعاء ا ل م أ ث و ر المعروف اللهم هذا عبدك وابن عبديه خرج من روح الدنيا و س ع ت ه ا ومحبوبه و أ ح ب ا ؤ ه فيها إ ل ى ظ ل م ة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أ ن لا إ ل ه الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا إ ل ى رحمته و أ ن ت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إ ل ي ك شفعاء له اللهم إ ن كان محسنا فذل في احسانه و إ ن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاه ل ق ه ف ت ن ة القبر وعذابه وافسح ل و في قبره وجاف الارض عن جنبيه ولقه برحمتك الامن من عذابه حتى تبعثه إ ل ى جنتك يا أ ر ح م الراحمين هذا الدعاء لم يرد في حديث واحد و إ ن م ا جماعه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه من اخبار ا ل و ا ل د ة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالميت وروى مسلم عن عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ج ن ا ز ة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ي واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أ ه ل ه وقه ف ت ن ة القبر وعذاب النار قال عوف يعني بعد أ ن سمع هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم للميت قال عوف فتمنيت أ ن لو كنت أ ن ا الميت لهذا الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت قال ف إ ن كان الميت انثى انثى في الدعاء يعني اللهم اغفر لها اللهم ارحمها ويندب له أ ن يقدم على هذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان رواه ابو داود والترمذي وغيرهما وزاد غير الترمذي اللهم لا تحرمنا اجره ولا ت ت ن ا بعده هذا كله اذا كان الميت كبيرا بالغا و اما اذا كان الميت صبيا صغيرا فلا يدعو بذاك الدعاء اللهم ان كان محسنا تجلس في احسانه وان كان مسيئا تتجاوز عن سيئاته لان الصغير لا يسيء وقد رفع عنه القلم قال يدعو بالدعاء الثاني الذي ذكرناه عن أبي اللهم اغتب لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا و أ ن ث ا ن ا اللهم من أ ح ي ي ت ه منا فاحيه على ا ل إ س ل ا م ومن توفيته منا فتوفه على ا ل إ ي م ا ن ويقول بعد ذلك اللهم اجعله فرطا ل أ ب و ي ه وسلفا وذخرا و ع ظ ة واعتبارا وشفيعا و ت ق ل به موازينهما و أ ف ر غ الصبر على قلوبهما قال لأن ذلك مناسب للحاج أبواه بحاجة ذلك يأن ل أ ن يدعى لهما بالصبر على فراقه ل ش د ة ف ز ن ه م ا عليه قال ويشهد د للدعاء للصغير ما في خبر م غ ي ر ة والتقت يصلى عليه ويدعى لوالديه ب ا ل ع ا ف ي ة و ا ل ر ح م ة قال ف ي ن تردد الناس في بلوغ المراهق المراهق هو الذي أ و ش ك على البلوغ في س ن العاشره ا ل ح ا د ي ة عشره ذ ا المراهق قارب البلوغ راهقه إ ذ ا شك الناس في أ م ر ه هل بلغ أ م لم يبلغ قال فيندب أ ن يدعو له بالدعاء ا ل م ق ص و ص بالميت بعد الثالثه احتياطا ل ا واما ن ن الأطلو ع د ل بعد ل و وأما ب ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ر ا ب ع ة فيندب له أ ن يقول اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا ت ب ت ن ا بعده ويسن ا ر لنا ولو و أ ن يطول الدعاء بعد ا ل ر ا ب ع ة بثبوته عنه صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وصححه وطبعا هذا فيما إ ذ ا لم نخف على الميت من ا ل ت أ ذ ي ف إ ذ ا خشينا ت ف ت خ الميت ففي هذه ا ل ح ا ل ة يندب لنا أ ن نقتصر ما أ م ك ن ويندب لنا أ ن لا ن ذ ي ب بل يجب علينا أ ن نسارع بدفنه ومواراته في التراب وهذا الكلام كله فيما لو حضر ا ل إ ن س ا ن مع ا ل إ م ا م من أ و ل ا ل ص ل ا ة قال فلو تخلف المقتدي ب أ ن جاء وقد شرع ا ل إ م ا م في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة فله احساس ح ك م و حكم ا ل م س ب و ح وسنتكلم عنه بعد قليل ا ل م أ م و م و ا دام وراء ا ل إ م ا م يجب عليه ان يتابعه في حركاته ف إ ذ ا خالفه في حركاته ب أ ن تخلف عنه متعمدا بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إ م ا م ه التكبيره الثانيه او التكبيره الثالثه قال بطلت صلاته ل أ ن ا ل م ت ا ب ع ة في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا تظهر إ ل ا بالتكبيرات ا ل م ت ا ب ع ة في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة تظهر في الانتقال من القيام إ ل ى الركوع ومن الركوع إ ل ى الاعتدال ومن الاتدال الى ا ا ت د ل ل إ السجود, ومن السجود إلى بين السجدتين ولكن م ن ا س الجبوس السجدتين ج و و د إلى ل بين م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ما تظهر م الا في عندنا ركوع و يوجد عندنا في التكبيرات ف إ ذ ا ما تخلف عن إ م ا م ي ب ت ك ب ي ر ة و ا ح د ة بطلت صلاته كما لو تخلف عن إ م ا م ي في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة بركن واحد متعمدا بركن واحد ا طويل متعمدا ف إ ن ه ا تقصر ان ق ر ا ت ه تبطل وهنا أ ي ض ا إ ذ ا تكلف عن إ م ا م ه ب ت ك د ي ر ه واحده متعمدا عالما عند ذلك تبطل صلاته أ م ا المسبوق إ ذ ا جاء وقد شرع الامام ويعتبر كأنه دخل الآن يعني يعتبر كأنه الآن الآن دخل في ب د ا ي ة ا ل ص ل ا ة كالإنسان الذي الإمام الصلاة يأتي في وقد شرع لو كان ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ودخلت معه الآن انت الآن فاذا ي ل الأولى ر ع ة ف إ صلى هو الرابع انت ا ل آ ن في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وهكذا إ ذ ا دخلت معه وقد التكبيرة التكبيرة شرع في ق ر ا ء ة ا ل ا ت ح ة و ل ا ت ت ا ه على م ا ل الميت و ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و إ ن كان ا ل إ م ا م في غيرها ف إ ذ ا ما شرع في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة وانتقل ا ل إ م ا م ف ج أ ة إ ل ى تكفيره أ خ ر ى قال تتابع ا ل إ م ا م ا ل آ ن وتترك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة كما لو أ ن ك دخلت في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة وشرعت في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ثم ركع ا ل إ م ا م يسقط عنك ب ق ي ة ا ل ف ا ت ح ة وتتابع ا ل إ م ا م في ركوعه فلو كبر الامام اخرى قبل شروعه في ا ل ف ا ت ح ة قال كبر معه وسقطت ا ل ق ر ا ء ة ك ا م ل ة كما تسقط لو دخلت مع الامام في ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة وقبل ان تتمكن من ق ر ا ء ة الفاتحه ة رجع فإنك تركع ع فانك م ويسقط ق عنك ركع ا الفاتحة بل في الصلاة العادية ازدت اماما ء ة بل لو في ر ا تركع معه وتدرك ا ل ر ك ع ة مع انك لم ت ق ر أ شيئا من ا ل ف ا ت ح ة ولم تات أ بركن ل ذلك ق ي ا م ومع د بركعتي ف ه ن ا اذا ادركت مع امام التكبيره سقطت عنك ا ل ف ا ت ح ة فتكبر ث ا ن ي ة وتصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم تكبر وتدعو ل ل م ي ر ثم تكبر ا ل ر ا ب ع ة وبعدها تدعو الدعاء القصير وتسلم و إ ذ ا ادركته ق ر أ ت معه ف ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تكبر للدعاء وتكبر التكفير الرابع ة وتسلم وهكذا يجب عليك أ ن ت أ ت ي بما فاتك م ع إ م ا م ويشترط في صلاة الجنازة الشروط التي شرطت في ا ل ص ل ا ة ولا تشترط فيها الجماعه ة الشروط التي ا ر ع ف ن ا فتصح ي الصلاة ش ر ط ص ل ا ة الجنازه من الواحد وتصح من ا ل ج م ا ع ة عندكم مكتوب في كتاب ويشترط ر الجماعة في صلاة الجنازah جعلناها مجرورة في منصار شروط الصلاه لا ش ر و ط ل الجماعه ة ش ر و الصلاة ة ويسقط ف ر ض ا بواحد فإذا طل واحد الميت صلى على سقط الفرض عن الباقين وهناك اقوال يجب اثنان واقوال يجب ث ل ا ث ة واقوال يجب ا ر ب ع ة وكلها اقوال ض ع ي ف ة والمعتمد المتى به في المذهب ان صلاه ا ل ج ن ا ز ة يسقط فرضها لواحد ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الاصح واما اذا كان الميت غائبا عن البلد ولو كانت ا ل ب ل د ة ق ر ي ب ة يعتبر غائبا عن بلدتها كمن توفي في ا ل و ف ر ة ونحن هنا هذا يعتبر غائبا عنا الان قال ي ج د ز لنا أ ن نصدي عليه ا ل ص ل ا ة الغائب خلافا ل أ ب ي ح ن ي ف ة ومالك رضوان الله تعالى عليهما ف إ ن ه م ا لم يجيزا ا ل ص ل ا ة على الغائب وعندنا في المذهب تصح ا ل ص ل ا ة على الغائب إ ذ ا ك ا ن خارج ا ل ب ل د ة و أ م ا إ ذ ا كان في ا ل ب ل د ة فلا يصلى على الغائب ل أ ن ك ب إ م ك ا ن ك أ ن تصلي عليه حاضرا فكيف تصلي عليه غائبا فيصلى على الغائب عن البلد لأنه صلى الله عليه وسلم أحبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبجة رواه البخاري ومسلم ولكن هناك أمر مهم يجب الانتباه له وهو أن هذه الصلاة أحبر أمر أن هناك وهو فيه وهو رواه مهم وهو مات في يجب بموت هذه لا عن الحاضرين لو ا ا تسكت ل ف ر علم ن ا ح ا للجنازة إذا ض ر ي ن ع أ ه ل ا ل ب ل د ة أ ن أ ه ل ب ل د ة أ خ ر ى صلوا على هذا الميت ص ل ا ة الغائب ف يجب عليهم أ ن يصلوا عليه أ ي ض ا و ص ل ا ة الغائبين لا تسقط الفرض عن الحاضرين ولكن ص ل ا ة الحاضرين تسقط الفرض عن الغائبين ويجب تقديم ا ل ص ل ا ة على الدسم ف إ ذ ا صلى الناس عليها على الجنازة ودفن الميت هل يجوز ان نصلي عليه بعد الدفن قال تصح ا ل ص ل ا ة بعده بما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة على القبر بعد الدفن فيما رواه البخاري ومسلم شريقة يتقدم على القبر بل يكون واقفا وراء القبر يتقدم يكون واقفا الصلاة ان لا الميت ولكن ما الصلاة تكون على بل على ولكن حتى تصحف على الميت بعد دفنه من كل إ ن س ا ن و إ ن م ا تصح من ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة وهم الذين كانوا أ ه ل فرض ا ل ص ل ا ة حينما مات ا ل إ ن س ا ن حينما مات الميت فبل لم يكن من أهل الفرض في يختشف يصلي على الميت في من أن دفنه لأنه عندما مات لم ما مات الفرض الوقت الرجل فبل أهل ذلك له على قبره بعد أ و عندما مات ذلك الميت ما كان هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن من أ ه ل الفرض ما كان مطالبا ب ا ل ص ل ا ة فالان لا يصلي و أ م ا إ ذ ا كان من أهل بالغا وجدت فيه شروط التكليف ترب ب ا ل ص ل ا ة عليه ف إ ذ ا لم يتمكن من ا ل ص ل ا ة عليه قبل دفنه ف إ ن ه صلي عليه بعد دفنه و أ م ا من لم يكن مكلفا ب ا ل ص ل ا ة عليه حينما مات ف إ ن ا ل ص ل ا ة لا تصح منه بعد موته ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله و ا ل أ ص ح تخصيص ا ل ص ح ة بمن كان من أ ه ل فرضها وقت الموت قال ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعال ولا على قبر غيره من ا لان الولي ا اتخذوا اولى ا ا م م ا في الصلاة ع الميد قال الجديد ذ ه بامامتها من الولي ا أي القريب الوليب الزهر والقريب الذكر على ما س ي أ ت ي تفصيله اولى اي احق بامامتها اي الصلاه على الميت من الوالي وان اوصى الميت لغير الولي لانها حقه فلا تنفذ وصيته باسقاطها كالارث ما يستطيع الانسان ان يسقطه وبناء على ذلك يقدم اقرباء الميت على كل انسان حتى الوالي ف ي محل ولايته يقدم أ ق ر ب ا ء الميت عليه و ا ل ح ك م ة في ذلك أ ن الدعاء للميت يحتاج إ ل ى و ف و ل ا ل ش ف ق ة ويحتاج إ ل ى إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة في الدعاء وهذا يتحقق في الولي القريب أ ك ث ر من ت ع ق ق ه في الوالي البعيد مهما بلغ الوالي لن يصل ل د ر ج ة قريب الميت لن يصل لدرجة أبيه لن يصل الى درجه ابنه ل أ ن ه أ ك ث ر من الوالي ف ق ط على هذا الميت ولذلك قدم و ل أ ن المقصود ا ل أ ع ظ م في صلاه الجنازه كما ذكرنا قبل قليل هو الدعاء قال فيقدم الاب أ ب إ ذ اجتمع الأولياء جميع من الذي يقدم يقدم أ الذي قد و وإن وإن ثم ثم ثم الجد الجد الابن ابنه على كفل جد جد جد جد, جد ثم الابن ثم ابنه وإن كفل مهما نزل كما هو في الميراث ثم ا ل أ خ و ا ل أ ظ ه ر تقديم ا ل أ خ ل أ ب و ي ن على ا ل أ خ ل أ ب ن ثم ابن الاخ ل أ ب و ي ن ثم ل أ ب ن ثم ا ل ع ص ب ة على ترتيب الارث ثم ذو الأرحام, الارحام قال ولو اجتمع اجتمع ولياني ولو في د ر ج ة و ا ح د ة حضر إ خ و ة الميت وكلهم إ خ و ة ل أ ب ن ه م ك ل ه من في درجة واحدة م الذي يقدم منهم قال ولو ا س ت م ع ا او اجتمعوا في درجه فالاثن أ ن ل يقدم ا ل أ ث ن العدل و إ ذ ا كان أ ح د ه م ا أ ع ل م لا شك أ ن ه يقدم أ ح د ه م ا أ ت ق ى لا شك أ ن ه يقدم يعني كلما استوت ا ل أ و ص ا ف نبحث عن غ ص ف آ خ ر يرجح تقديم أ ح د ه م ا على الثاني ويقدم الحر البعيد كعم حر على العبد القريب كاخ رقيق ولو كان أ ف ق ه ا و أ ث ن ل أ ن ا ل إ م ا م ة و ل ا ي ة والحر أ ك م ل فهو بها أ ذ ي ه ويقف ا ل إ م ا م عند ر أ س الرجل ويقف عند عجز ا ل م ر أ ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه ويجوز على ج ن ا ئ ز ص ل ا ة و ا ح د ة برضا أ و ل ي ا ئ ه ا ل أ ن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن سواء اكانت ذكورا أ م إ ن ا ث ا ام ذكورا و إ ن ا ث ا ل أ ن أ م كلثوم بنت علي بن أ ب ي طالب ماتت هي و و ل د ه ا زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ف ص ل ي عليهما د ف ع ة و ا ح د ة قال ويجعل الغلام م ما يلي, الإمام. لما صلي جعل الغلام مما يلي الإمام. يعني امام ل إ قال عبد لما ص ل ي عليهما ج ع ل ا الغلام م ما يلي امام ل إ يعني أ م ا م ا ل إ م ا م ل أ ن ه ذكر و ا ل أ م وراءه قال وفي القوم ج م ا ع ة من كبار ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم فقالوا هذا هو ا ل س ن ة رواه أ ب و داود والنسائي ب إ س ن ا د صحيح كما قاله البيهقي و ص ل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي ا ل إ م ا م والنساء مما يلي القبله ة يعني جعل النساء وراء الرجال وراء ا و ر البيعطي بإثناج الصلاة الكافش على حتى وتحرم لقول الله تعالى ولا تقم ص ل على ولا ي أحد أبدا منهم مات ت على قبره و ل أ ن المقصود ا ل أ ع ظ م من ا ل ص ل ا ة هو الدعاء والله تعالى قد توعد الكفار ل أ ن ه لا يغفر لهم ان الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال و لا يجب غسله على أ ح د ل أ ن غ س ل ك ر ا م ة و ت ط ي ط وليس هو من آ ل ه ا لكنه يجوز يجوز أ ن يغسل الميت وجوب ما يجب لكن لو أ ر اراد د آله يغسلوه لو أراد المسلمون أن أ المسلمون أ ن يغسلوا كافرا ما في مانع جائز ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر عليا فغسل والده وكفنه لما توفي أ ب و طالب أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أ ن يغسله و أ ن يكفنه رواه أ ب و داود والنسائي هذا ليس واجبا ولكنه جائز وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ا ئ ز وسواء في هذا القريب والبعيد والمسلم وغيره وقال ا ل إ م ا م مالك و أ ح م د ج ض و ا ن الله عليهما ليس للمسلم غزه يعني ما يجوز للمسلم أ ن يغزل سافرا إ ذ ا أ ر ا د آ ل ه ان يغزلوه فلا مانع قال والاصح عندنا في المذهب وجوب تكفين الذمي ودفنه من بيت المال ف إ ن فقد فعل المسلمين هذا إ ذ ا لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته هذا ا ل ذ م ي و أ م ا الحرب فلا نغسل ولا نكفن ولا يصلى عليه ولا ندفن بل يجوز إ غ ر ا ء الكلاب عليه الا حرمه ت و ه و ا ل ى و ل د ن ا ن ا ل م و ل ا ه ي و ل م ه ل ز م ل ا ي ت أ ذ ى ا ل ن ا س ب ر ا ئ ح ت ه و ا ل م ر ت د ك ا ل ح ر ب و ا ل م ي ل و ا ل ز م ي ا ل ز م ي ل ا ل ز م ي ل والزميل والزميل و ا ل ي ل والزميل و ا ل م ي ل و ا ل ف م ي ل والزميل و ن ل ز م ي و ا ل ز م ي و ل م ي ل و م و ج د ز م و ا م ي ل و م ي ل و ا ل ز م و ا ي ل والزميل ا ل ز م ل و ا و ا ل ز و ا ل ز ل و ا ل ز م ي و ا و ج د ز م والزميل و ل م ي ل و م و ا ل ز م والزميل و ا م ي ل ا ل ز م ل و ا م ي ل والزميل و ا ا ل ز م ل ي ل ل ي ل بقصد ا ل ج م ل ة بعد غسله وجوبا كالميت الحاضر ل أ ن ه ا في ا ل ح ق ي ق ة ص ل ا ة على غائب فقد صلى ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم على عيد يد عبد الرحمن بن عتاب بن أ س ي د وقد أ ل ق ا ه ا طائر نسر في و ق ع ة الجمل وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا بلاغ يعني أنه قال بلاغني يعني أنه أ ن ا ل ص ح ا ب ة ضلوا ولم يذكر فضل السنه وهو قريب من المعلقات وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في دروس الحديث و أ م ا السقط إ ذ ا أ ج ه ض ت ا ل م ر أ ة أ س ق ط ت جنينها قال إ ن استهل أ و بكى ان ن ز حيا فهو كالكبير يغتل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وتثبت له كل ا ل أ ح ك ا م حتى في الارض اعتبروا حيا و إ ل ا ما نزل صارخا نزل ميتا ما نزل حيا نزل ميتا قال ف إ ن ظهرت أ م ا ر ا ت الحياه كاختلاج أ و تحرك صلي عليه في الاظهر كاحتمال ا ل ح ي ا ة بهذه ا ل ق ر ي ن ة الداله عليها وان لم تظهر أ م ا ر ه الحياه نهائيا ولم يبلغ أ ر ب ع ة أ ش ه ر ك ا ن ظهر من شهر فقط مضغه قال لم يصلى عليه ما ظهر ت امارات ا ل ح ي ا ة او نزل وهو دون ا ر ب ع ة اشهر مضغه عند ذلك ما يصلى عليه فاذا اذا نزل حيا ثم مات له احكام حي الذي يموت واذا نزل ميتا فاذا ظهر به امارات الحياه صلي عليه أ ن ه كان أقل أربع اكثر ه و أ ا أو كان أكثر من أ ر ب ع ه شهور ولكنه ما وجد فيه أ م ا ر ا ت ا ل ح ي ا ة نهائيا اعرضت في ه ذ ي ن الحالتين لا يصلى عليه و أ م ا الشهيد فلا يصلى عليه ولا يغسل وليس هذا فقط و إ ن م ا يحرم علينا أ ن نغسله و أ ن نصلي عليه ل أ ن ه حي بنص ا ل ق ر آ ن قال الله تعالى ولا ت ح ت ب ن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون ولا ت ق و ل لمن يقتل في سبيل الله أ م و ا ت بل أ ح ي احياء ء ولما روى وسلم البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أمر جابر في عن أن أ د لتفنهم ه م ولم ولم عليهم يغسلوا يصلي قال إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه جاءت ا ل أ ح ا د ي ث من وجوه م ت و ا ت ر ة أ ن ه لم يصل عليه. عليهم و أ م ا حديث أ ن ه صلى عليهم ع ش ر ة ع ش ر ة وفي كل ع ش ر ة ح م ز ة حتى صلى عليه سبعين م ر ة فضعيف وخطا قال الشافعي ينبغي لمن رواه أ ن ي س ت ح ي على نفسه قال وما في الصحيحين ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتل أ ح د صلاته على الميت وللبخاري بعد ث م ا ن سنين ا ل م و ج ع ل ل أ ح ي ا ء و ل ل أ م و ا ل قال فالمراد أ ن ه د ع ا ل ه م كالدعاء للميت كقوله تعالى و ص ل عليهم اي ادعو لهم و ص ل عليهم ان صلاتك سكن لهم أ ي ادعو لهم من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ا ل ي وكم م يموت يعملوا شهيد. حتى اليوم يموت منه الزنديق النصران شهيد شهيد فيجعلوا حتى وكم من ا ل ك ف ر ه الذين لا يختلف الناس في كفرهم جعلت منهم أ ب و ا ق ا ل د ع ا ي ة شهداء في بلادنا كم وكم لكفار كفرهم ذلك الأمة مجمعة على كفرهم مع ذلك لهم هتف هتف الناس الناس على بالشهادة كلمة الشهيد على كل لسان وفي ه ا ل بوخ من ابواق ا واليوم الشهيد وفي كلمة صار تغنية لسان الدعايه كلمه عريضه صاروا ي ل ط ق و ن ه ا في كل م ي ة من هو الحميد عندنا في ا ل إ س ل ا م الذي لا يغسل ولا يصلى عليه الشهيد هو من مات في قتال الكفار, قتال الكفار. وليس في قتال المسلمين أ م ا من قاتل مات في قتال المسلمين فهذا هو الضال المضل هذا هو الفاسق الماجن وربما يكون كافرا ل أ ن ه ما يقاتل المسلم هو في قلبه ذ ر ة من ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا الشهيد عندنا من مات في قتال الكفار وبسبب القتال بسبب القتال. اما ل ل ق ت ا أ لو خرج إ ل ى ا ل م ع ر ك ة لمعركة الكفار ولكنه وهو على الثغور جاءته ن و ب ة فما ما يقال له شهيد عندنا في ا ل إ س ل ا م ما يقال له شهيد له أ ج ر عند الله لا شك خرج للجهاد لكن ما نقول له شهيد ب ي د عادي نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونسنه ك م ا في جميعا فالشهيد هو الذي يموت في قتال الكفار بسبب القتال بان يطعن او يضرب او يقصف او ت أ ت ي ر ف ا ص ة او ت أ ت ي ق ن ب ل ة فيموت بها هذا الذي يسمى شهيد في قتال الكفار وبسبب هذا القتال فان مات بعد, بعد انقضاء في القتال او في قتال ا ل ب غ ا ة الذين خرجوا على امير المؤمنين ب ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة طبعا قال هذا ليس شهيدا ولا أ ص ي ب ب ج ر ا ح ة في ا ل م ع ر ك ة وبعد ذلك انتقض ا ل ج ر ا ح ة ومات م ا نسميه شهيدا له أ ج ر عظيم عند الله فسلمان س م ى ن اضيع كام الشهيد يغسل و ي ت ب ل ويصلى عليه ف إ ن مات بعد ا ن ت ض ا ء القتال أ و في قتال البغاه فغير شهيد ا في الاظهر وكذا في القتال لا بسببه ل أ ن ه قتيل مسلم ف أ ش ب ه المقتول في غير القتال وقد غسلت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ابنها عبد الله ا بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم ينكر عليها أ ح د في عندنا أ ش خ ا ص لهم أ ح ك ا م ا ل ش ه ا د ة الحريق والغريق و ا ل م ط و ن وذات الجنب هذول لهم أ ح ك ا م الشهيد ب ا ل أ ج ر يعني يعطون يوم ا ل ق ي ا م ة أ ج ر ا ن وفضل الله تعالى لا يحجر عليه فقد يعطيهم اجر الشهيد شهداء نسميه شهيد لكن ما نعطيه احكام شهيد ا ل م ع ر ك ة ك ل م ة شهيد عندنا ك ل م ة ع ا م ة تطلق على كل من ورد النص بانه شهيد لكن شهيد ا ل م ع ر ك ة له احكام خ ا ص ة لا يغسل ولا ي ط ل ى عليه ه فالأطحه قال استشد ايضا ولو جنوب ن لا يغسل و أ ن ه تزال نجاسته غير الدم ويكفن في ثيابه ا ل م ل ب ق ة بالدم فان لم يكن ثوبه سابغا ثمم اما الجنب لا يغسل ل أ ن ح ن ظ ل ة قتل يوم أ ح د وهو جنب وكلكم تعرفون ق ص ة ح ن ظ ل ة ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ر أ ي ت ا ل م ل ا ئ ك ة تغسله رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما وأما داود أو هو أنه يكفل في ثيابه فلخبر أبي المرطقة بالدم رمي بتهم ثيابه بإسناد جابر حسن عن ونحن صدره يكفل في فلخبر في فمات ثيابه رجل قال فأدرج حلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم